بوك 2 65 خمسة وستون خمسة وستون تغداش كتو النفي اثنان النفي اثنان دراغ هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ نعم. تك سعز أوروبا كارول. لا. يكلف مائة يورو فقط. لا. يكلف مائة يورو فقط. تناكم لكن معي خمسون فقط. لكن معي خمسون فقط كيس ودي مار هل صرت جاهزاً؟ هل صرت جاهزاً؟ نم ميج نم لا ليس بعد لا ليس بعد ت من جارت كيساً وديك لكن szehezó hálen lekin sze eshez szeretnél még levest he turídó mezíden mint sorba heturíd mezíden mines sorba nem nem akarok többet le Aktar. Laurid le de még egy fagyláltott. lekin Lekin még egy Lekin tett, de még Már régóta tett, itt. még egy fajjal tett, tawila még egy fajjal tett, de még mudda fajjal tett, de még még csak egy ونابيا ل صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد تامر شوك امبرت اسمك وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين وناب ميس هاذا هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ نعم، الأسرة هي تبيجين. لا، فقط في العطلة الأسبوعية. لا، فقط في العطلة الأسبوعية. دمار وشارناب سيسيفك. ولكني سأرجع يوم الأحد.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 لا هي الآن بلغت السابعة عشر. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق.